بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بسم الله محمد الله نستعلم ونستهدي ونستغفر ونعود من الله ونشهر في عفوسنا من يهدي الله فهو المهددي ومن يقول فلا هادية لك وأشهد أن لا يبالي الله وحده ولا يشهدني كلامه وأشهد أن محمد العبدالله ورسوله وصفيه وحبيبه اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهدي وصحبه وسلم تستيما كثيرا شاء الله وقت يبتدي في أخطاء يقع فيها الحج في الحد ملاحظات التي يقع فيها او الاخطاء التي يقع فيها الحديد في الحد احنا عايزين نتدارك هذا الامر اذا كان الانسان عملها وقع فيها يبقى يشوف برضو ايه اللي يقدر الخطا اللي وقع فيه ده وحتى لو كان مر عليه سنين ولسه اللي هو هيطلع لسه ناوي على الحد هذا العام ان شاء الله نشوف ايه الاخطاء اللي ممكن يقع فيها اول خطا يا جماعه من الاخطاء اللي ممكن نقع فيها الحجيج النفقة المحرومة إن النفقة ما لكونش حلالة إن كل المال اللي هو طلع به الحج مال مصدره مش حلال، مش حلال يعني معنى إن يعني لو أنا قلت المال مثلا لو صدق المال ده واحدة صدقت عليك بلأت بالعكس ده, ده, ده مثلا ميراث وهتطلع من ميراسك الحج بلأت حلالة مالك اللي انت طالعه بيه لكن انت المتحربيه هذا النفق وهذا الماء انه حلال هذا الجمال الحلال اذا اول شيء بانك طول ما بتخرجي من بيتك تلبي بالحد نقول الله اللهم لبيك ينادي عليك منادي من السماء لو كان المال حرام لا لبيك ولا ايه ولا ساعه ولا ساعه يعني كان الحبل مربوط على الواحد مربوط يبقى المفروض دي ان تتحدى جدا انت رايحه على عود او رايحه حت مالك اللي انت طالع بيه ده حلال دي اول خطا ممكن الانسان يقع فيه اول خطا ممكن الانسان يقع فيه دي المره واحد النفقه المحرمه واحد مثلا واحد مثلا على سبيل المثال ولا والعزب الله بيسرق ولا بيعملوا بعيدا بقى الكلام لك أطهر بقى الفلوس أطهر الفلوس، أطلع حجة بقى وطهر الفلوس انت طلع حجة بالحراب فكيف أن يقبل دعاءه؟ ازاي ربنا انتوا عارفين ان الحج جماعة اللي بيقرم للحج دعاءه مطلوب بإذن ربي تدعيه ولذان كنت طلع الحج والعمرة بتسألي ربنا سبحانه وتعالى ان اللي بيطلع الحج أو يطلع العمرة ده يفتكر في دعاءه يفتكر في دعاء لأن في الأماكن دي الأماكن التي تسكت فيها العمارات دي أماكن مباركة يقبل فيها الدعاء ضيف الله الحديد ضيف الله تخيل الّويف الرحمن وانت ريح بيت ربي بيت بيت هذا البيت يقبل الدعاء منك اذا وانت بيقبل الدعاء منك متى يقبل دعائك إذا كنت متحرّية الحلال ده اول شيء النفقة الحلال النقطة الثانية عالم الاهتمام بالرفقة الصالحة يعني تبقى الرفقة لمعاكي رفقة تعينك على الكسف وتعينك على التراثي أما تعينك على دايماً سبحان الله بعض الناس لما تبقى ريحة للحجة والعمرة بيأكون لهمات طاعة ما, ما تطلق لمصحف من إيديها أما الصلاوات متابعاها تقيم على صلواتها ما فيش صلاة تفرد فيها ولو كان معها بقى صاحبة صالحة أو رفيقة صالحة تعينها على التقوى بتشد من أزران أما إذا كانت الصحبة اللي معاها الصحبة غير صالحة تجي اليوم إيه؟ هم فيه؟ كل همهم يبحثوا عن الأسواق ولو كانت أبعد الأسواق يعني تفرط في صلاة لأنها كانت فيه؟ لأنها خرجة في الأسواق مثلا على سبيل المثال خرجة تبحث في الأسواق اللي في آخر مركة وممكن تفرط في الصلاة ومع آخر هذا والمال أكثر هذا إن أتفرضت الزلواتها عشان أخيّك المشترى تشتري مشترى مع معناك ممكن تفعل ذلك إذا أجلت ذلك إيه؟ وكذلك أذكر أذكرك إن ما تضيعيش وقتك كتير في إشراك اشتري ما يمنعش إنه تشتري بس مبقاش كل همك كل ما إحنا تقول لك في سوق دي اللي اكتشفناه تجري ليوتنها في وراك للصحبه غير الصالحة الصحبة الصالحة تقولك انتق الله احمجين ايه المعقولات والمقاط مباركات المفروض اننا نتقن الله على المعتمام برفقة الصالحة واقول ربي في كتابه واصبر عشتك مع الذين يدعون ربهم بالغضاة والعشي يريدون وجهك ولا تضع من أقفلنا قلبه عن ذكرنا واتبعوا وكان أكون فرطة إياكي أن تتبعي من يكون أمره فرطة إياكي أن تسيري مع الغافل لأنك لا تكوني في الصحبه دي كلها صالحه تاكني انظري كده الحلم هم عاليه واحده حتى اللي ربع ساعه بتبقى نايمه عشان تشحن البطاريه علشان وقتها عشان تقدر بعد كده تقيم او تقدر بعد كده تصلي يعني نايمه النومة البسيطه اللي هي بعينها كده علشان ايه علشان سبحان الله تعطي اكثر يعني حتى رحذت نومها يعني هي بالظبط كده مستحدرة نومها صوب ويتازتها فين في الله عز وجل فأياكي إنني تكوني مع صحبة البطالين بطالين نوما إيه تونا ها عادين يكلمون ممكن الكل معك صبر تونا ها إنتوا عايزين كده تونا ها عادين لكن شوف الصحبة شوف الصحبة اللي معاك صحبة اللي معاك إيه دي بتقرأ قرآن وني بتصلي وني بتستغفر وني بتسجد ولي بتابعوه كل واحد ملي في حالك كل واحد من شائق بحالك ولذلك لو قاعدة تشوفي حتى من صدق, من صدق الأخوة أو من صدق الرفقة الصالحة إنك لما تلاقي أخط من أخواتك مسكها واحدة ومسكوا وإنها وعبئين وما أتكلم معها هاتيها كده برفق ولا الستة دي أو البيت دي بتضيع وقتك ما ما ما تنتمهيش إليها علشان يبقى الأول قلت له في الصالحة إذا غفرتي تذكرك إذا نسيتي تذكرك انما رفقه غير الصالحه ظلم معها معاها تنا... ت... تحملي تلعبي تخربي تقراي ت... لا تكون لك عونا في الصلاح فالمفروض الانسان قبل ما يخرج بهذه الاماكن يبحث من يكون معه في الرفقه الصالحه حتى تكون طاعة حتى تكون على طاعه الله عز وجل يبقى الرفقه الصالحه كما قال ربي في كتابه النقطه الثالثه عدم النفقة في, المس... في المناسب مع أن في وقتنا الحالي ولله الحمد بأمورة سبحان الله الوجود اللي هي يعني مش النفق بقى اتفقنا يعني النفقة على فكرة النفقة في المناسب يعني لما تيجي تنفقي النافق عليها أفضل والمقلوب هنا في النوم دي اتفقنا بقى إنك قبل ما تروح لنسك اقرأ كتير واسمع كتير ما تغييش تقولي يا محمد سمعنا لا اسمعنا ربما في مرة واحدة كان فيه خطأ من الأخطاء أنت وقعت فيه تتذكرين في هذا القاتل يبقى دائما يكون عندك في المسألة يعني رفيقك في هذه النسب الكتاب بعد ما تحضري مجالس العلم في التفقه في أصبح الأمر في شرح الحج والعشرة المحاضرات التي تلقى متمؤسرة النقطة الواجعة أن بعض الناس أنه إذا حجت قلت قبل إحرامه فإنه يفافر بإنه ساحج بالباهة أنا رايح الحج معين المخبوض العباداتي كلها يفقى محتاج يعني لو استطاع الإنسان يكون له خبيئة يعملها لكن بقى رايحة كل ما حدي أبينا أنا رايحة حج السنة دي أنا رايحة حج يا بنتي نعم أبياء بسنة أبياء قبلها بسنة بقولوا أنا حج السنة الجاي يا رب والسنة دي يا رب إذن الأمر حج مستفاخر الحج يا عبادة حدا لما حج يقول لك ساعات الواحد لما لو حج يقول له واحدة يا حج بنقول دي عبادة ده مش مجرد لقب عشان تلقبيني بيه انا الحجه لا دي عبادة لا يسمحش إن الإنسان يلقب بيها هو الحج ده ع... عبادة الحج عبادة فما ينسبش منك العبادة يلي عبادت الله يعني هي إلي عبادت الله ممكن تقولك باسمك أو بلقبك أو كذا لكن الحج اللي احنا دايماً بنتفكر فيه أول ما يجب بقى نقول لحاج يا حجة لا أنا عايز ربنا يجمع بين الأم وعلاقتها دعم وعبادة قوية جدا وربنا أن أركان الإسلام يبقى مفروض الإنسان بعض الناس إذا حق اللي يتفاخر بأنه زاحب سفر المرأة دايما وهي تكون سفر المرأة بدون محرم عند عندها جمهور العلماء لو إن المرأة لها ولد أو لها زوج يبقى الأول أنها تأخذ سفر مع مين مع محرمها أو زوجها لأن حتى إذا كانت الرخص صحبة صالحة تبقى في المرأة المسنة كبيرة إلى كبير، لكن ما تبقى امرأ شابة حتى من من أباح من أجاز اللي هي الصحبة الصالحة وهذه الصحبة الصالحة تغني عن المحرم لأنها بتقوم بمقام المحرم وهذا في أقل لأقوى العلماء، لكن عند الجمهور العلماء المحرم هو الأول في صحبة المرأة النقطة الخام الخامسة السادسة تجاوز الميقات بدون إحرام خاصة إذا كانت المرأة حائض. بمعنى تخرج المراه وهي حائط أو تخرج المرأة غير حائط ولما تيجي عند الميقات تصحب من رهد الميقات على البيان لبيك اللهم بعمرة أو كذا طب ما الميقات ده انت لك في المسألة دي أمرين إما إنك ترجعي مصر تاني قبل الميقات وده طبعا عشان قلب الطيارة وعرف الطيارة عشان ترجع تاني الميقات أو إنك تتباح هذه الفقار المقراء مكة عشان كده انتبهي جدا جدا قبل الميقات انتبهي اسحي قبل الميقات ان انتي تقولي تلبي او تلوي اللي انتي ترى اذا كان مسلل تمتر يبقى لبيك اللهم بعورة اذا كان مسلل قران, قران لبيك اللهم بعورة المحجة إذا كان نصف إفراد لبهيك أنهما يحب قبل ما هناك يعني بالجناية مثلاً اللي هو الإفقاء للطيارة أو في الإوتوبيس أو بتاعه إحنا جماعة قربنا على النقاط قربنا كلمة قربنا على النقاط دي على طول أعميني كده إنو يا على طول طيب أنهم تنوي إزاي؟ أصلي ركعتين سنة الإحرام أبداً مفيش كده اسمها حاجة كده اسمها كده أبداً لكن في الحالة دي صلي رؤي سنة أو ضوء أو, أو ضحى أو بعد فريضة ما تخلص الفريضة أو تخلص السنة لسة تعصتيها انطح أو مثلا سنة الرؤى أو صلاة العمرة قولي لبيك ما هم للمسك النداء النوي ببيك ما هم لعمرة وينحى بساني هالس فبحلي هاي تحوها بساني وابتلي لفدي ومن هنا يبتلي من هنا يبتلي النصب لو عايز تنامي بعد كده مش مشكلة أنت من أرب الميقات بعض الحوائط بيفتونهم الناس منهم يعملوا ايه بدل ما حائط تقول لها أنت حائط يعني تابلي يعني ما تقتسم ولا تاخدي طبعا الأسبار الحاج قبل ما بيتطلع بسونا للفترة كلها أخذها سونا لفترة تعرفينها بيعمل فيها هي بتنظف نفسه معنا صح فالمفروض إنه اللي هو إنسان أب... سواء هذا الإنسان أو كانت المرأة حائض أو غير حائض بتفعل ذلك حتى لو حائض طبعا تفعل ذلك سونا للفترة ولما تخرج قبل الميقار وهي حائض تنويلة ليك اللهم بعمرة واخت مبارح بتسألني تقول طب هتصلي ازاي قبلا يا هي حاغت ايه علاقة ان هي بالصلاة هي مفيش اصلا صلاة هي بتنوي وتقول كده لك دايك الله هم أدل. لكن هي مش هتصلي لانها حاغت لكن تدخل في النصف وتقدر تلاوه به وتبقى محظورات الاحرام عليها لا تمس طيب ولا تشين دافلها ولا تقص من شعرها ولا يعقل نكاحا ولا تكون محظورات الاحرام بالنسبة لهي المرأة طالما حائد طب ويتعمل ايه بعد ما تطهر؟, تطهر في مكة مش هتطهر في مكة هتطهر اليوم على فوض خلاص يبقى هنا في الحالة دي حتى لو كانت ناويه انها تس... تروح حج تمتع تروح بدا النية تروح ايلى لبيك لغضر بعمرة وحجة عشان يبه حجها كران وهتطف امتى يوم من يوم طاف الافاضه بس كده يعني ممكن هطافها بعد تعجبه هو الفوضة ده طاف الافاضه وبعدين بعد كده تسعة، وقد تقول خلقه مكه وخلاص خلاص ما هو ده اللي لا لا تقول لك يا مره لا لا لا لا لا لا لا نعم نعم؟ نعم؟ عملتي لا لا لا في لا لا في لا قبل لا لا لا لا لا لا مش انتي احرمتي من البطار احرمتي باللبس كله وقتها مش ده الاحرام حدتي ما قصد في ناس بطيقهم غيرهم متصورة باللبس والكده والحمى وكل كله وهو ده الاحرام ده مش ده الاحرام ابدا ده طنطيق يعني لو ما عملت ليش مش مشكلة كل اللي انت ده ولا لو لازم لكن اللي لازم هو ايه لبيك اللهم في عمره مش هلطين قدر خلاص كده <تصفيق> هي دي بس التعليم خلاص خلاص يبقى كده لو ما تاخد الطياره معلش كده نويتي حتى لو لو تعمل المطار قبل ما الطيارة الطياره انت كده نويتي خالص وليس عليك شيء فالحاج ادفع ذلك ولما تطهره ولا ظهرت في عمره ولا ظهرت في منع تغتسل قد بقيه المصر وتبتدي تصلي مع الناس لكن هتقوم انت الحرم بقى هي نيتك خلاص بقت قرانه عمره واحده تروح بقى يوم ما تخلص منى تروح تتوضا في الفضاء والتسعه ولو كانت في سفرة نفس اليوم يبقى مش تعمل كأنه ضاف الفرصة والساعة وضاف الفرصة هي نوعاً ضاف الوداع إذا كانت فاجت نفس اللحظة ويبقى كنا قبضت حجامة فرض الناس يبقى دي الخطأ اللي هي ترك بعض اللي هي تجاوز النقاط بدون إحرام. النقطة الثانية في الأخطاء التي تقع في البحران ترك بعض الناس الغصب والنضافة والتطيب هو سنة إلا إذا كان في وقت برد أو خاف على نفسي فإن الغصب والتطيب يعني ده من هو من النظافة يعني فالنظافة الذي.. أما النظافة وهي ما يحتاج لي نسم من الشعر وأظافر ده برضو من السنة اللي نسميه سنة.. اللي هي.. اللي هي.. سنة الفترة يقطع يوس أظافره قبل ما ويزيل الشعر اللي هو الإبت والعانى وكل الأمور دي المفروض أنه هو يرعيها النقطة الأخرى وهي الثامنة النساء تصل الى الميقات وهي حاره فلا تحرم هذا خطا زي ما قلت لكم تصل قبل الميقات بتنقل يعني انا عايز اقول ان انا لقيت واحده في الحرم لما سبحان الله حالها عكس بقى تماما دي يعني دي تدخل بالعد الميقات ما ترويش ولما تروح مكه يفتوها بعد ما تنزل مسجد السيده عائشه وتجي من هناك العمره خطا يعني هذا سواء تعملت نفسها ورحت هناك أو ليه, ليه رحت هناك هي ليتها من مصر ليتروح هناك ليتروح مسجد سيدة آيشة أبداً،, أبداً خطأ فده من ضمن الأخطاء واحدة بقى العكس واحدة لقيتها في مسجد في الحرب اثنين حالتين واحدة منهم تحللت من العمراء إزاي تحللت من العمراء قصت دوافرها قلت لها مين الآن لك حديثي قال والله أفتوني قالوا لي قص دوافرق مش مشكلة قص شعرك مش مشكلة قلت له يا بنتي دي محذرات إحرام قص التحلق بأنك تخذي من شعرك قادر أنه أنا دي واحد التانية التانية جاية بقى مستجرة جدا إن حد لو أنا تسأل رحلت تسألي الستة فجد تسألي حقا ما ينفعش وأنا في الحرم أصلي ولا حقيت تدع بيه أنتي والله أفتوني ماذا بالحاقد ماذا من في الحرم صلي والطهر؟ إن الله ويناني يرجعون مين يا جماعة اللي أختي الفوتيه ما أعرف ما أعرف فوتيه ما أعرف تفتيها إنها تصل وفعلاً بتصلي كانت وهي غلط عشان ما أعرفش مفتاح. فالاثنين حالات وخلني من ذلك الأمر حالات كثيرة كنت الجهل بشديد الجهل بشديد حد نصر ما أقوله بساني الخطأ الآخر بعض اللي هي نساء تظن أنا بإحرامي ملابس خاصة يعني بعض النساء ما شاء الله قد قلت إلا بالله بتكسب الناس بتوعي ملابس النساء في الفترة دي إنها تروح تدور بقى أحلى الملابس دي أحلى عضيات اللي هي الأشكال بقى بالبيلة واللي فيها الكارديش واللي فيها مش عارفة فيها إيه وفيها إيه وتروح بقى معاها طبعا تترحق فيها مش عارفة اللي هو اللي أو خارج أو دفتر الأرض يمين تزارق باللي هو اللي في ذلك الكريم نهدينا سين التنازل حبيتي انت راحت وضي انت راحت أولى انت راحت أولى لله عز وجل انت ريح علشان شاب تبحث عن محل يكون فيه الزينة الشديدة في العبايات وتقولي إن هناك الزينة الشديدة في العبايات أو تبحث عن كذا فقولي هنا بعض النساء تظن الحرم بلا بس ما فلا تحلم إلا بالأبيض. الثلات ما هو ممنوع لازم أحرم بالأبيض عشان ممنوع لو ما حمش بالأبيض لتقبل العورة هي اللي قلت كده؟ هي اللي قلت كده؟ مين اللي قال كده؟ اللي هولي مجدده ورنات مخصصاً للمرأة أن تحرم فيه لكن على المرأة أن تتعد عن الثيابة التي فيها زينة وعن الثيابة التي فيها تشبه بإيه؟ بالرجال النقطة التاسعة أو العشرة لبس بعض النساء القفازين الكفاز والنقاب. المفروض المحلمه لا تنطقب ولا تلبس ايه القفاز يعني ما تلبس مخيط لا في ايديها ولا في وشها طيب لو هي منطقبه تعمل ايه في وشها زي منطقه الخارجات تسدي زي ما السيده عائشه قالت اذا مر بنا الرجال استنى اذا فرقوهم يعني حازوهم استروا سيدة عايش الزوج النبي إذا عادوا عنا رفعنا طبعاً الوقت بقت العملية تزاحم من يعني النقطة الحالية عشر ظن بعض الناس أنه لا يجوز نفس النعال التي فيها خياطة يبقى نعلم تخيطون لا ده في خياطة لازم نقول لازم لا ما في شيء في ذلك أخطاء انتقع في حالة الأحراب ظن بعضهم أنه لا بد من بالربعاته الطواف يعني بالنسبة للأمر ده هي ربعات الطواف دي صلمة يعني بعد ما طوفي بنصلي ركعتين ايه اللي هي السنه النقطه الثالثه عشان تظن بعض الناس انهم لابد من عقد النيه في مسجد الميقات يعني ايه عقد النيه في مسجد الميقات يعني في المسجد اللي هي غير علي المفروض انك لما تروح لغير علي تقولي ايه بتطلبي وترك الاشتراط يعني تلت على مع وترك الاشتراط مع الحاجه اليه يعني بعض الناس تروح تقول ايه لا لازم اقول ناويه ناويه مثلا انا هعمل او انا نويت, بي... نويت, أعمل... نويت عمره كذا المفروض تقول قبل البيت اللهم بي عمره مش شرطي لان ممكن ما تقضاش العمر وانا حبساني حابس في محل حابس وانا يعني لو ما عملتش العمره وتحدلت انت مشطريطك مفيش عليك دم ولا عليك شيء تتحدني من غير ما يكون عليكي ايه اي شيء او اي دم ده ضمن بعض هنا برده من ضمن الاخطاء من ضمن الاخطاء بعض الناس إذا أحرم يطلب لزملائي تصوير في مسجد الميقاد أو بلبس الأحرام والتصوير من خدي بقى الجوزات الشديدة في المسجد في التوارف دلوقتي بحد اسمها إيه بنات؟ أيوا التعرفين أعضبها تقف كده وراء كده وتاخد الكعبة وبعدين حد يصورها هي جزهة صورة اليها انت راح تتعبدي والله رايحه يعني الامر لا فيه شنين وبعدين سبحانك يا رب العالمين والموبايلات طبعا يعني انا شفت في الكعبه في العام قبل الماضي بيتصوروا واقفين ياخدوا صوره كان واحد بقى كان واحده يعني كان واحد وواحده جروب مجموعه يعني كبير جد كبيرة جدا كبيره جدا واقفين تعرفين بقى يختوا ياخدوا صوره جماعيه بقى إنه هو طويل قدام والطويل ورا والله يعني كده أنا شفت المنظر كتير جدا واقفين بقى متدرجين وعشان يتظبطت الكعبة كده مظبوطه باينه باينه طيب دي اطراحه فين اطراحه للعباده المفروض ان انت رايحه العباده قبل يكون معمر بالله علشان تقولي أنا واخد واكد لكم ان انا رحت في الكعبة ده المفروض العبادة دي يا جماعه تكون خليهه من الطوابع بس لو فيش حد يعرف بعك العباده دي بالمعبده دي لانها خاصيه منكم للرب ولذلك تغاري إن العبادة دي يطلع عليها حد فإن المفروض للإنسان يتقن الله فيه في نفسه وفي عمله في المسجد النبوي في السيدات ويصوره كده بالصبت كده فهم مع أنهم كانوا منعوا ذلك على باو وإنت مسجد رسول صلى الله عليه وسلم ظن البعض أنه لا وضن الأخطاء أن البعض ظن أنه لا يجوز تبديل لبس الإحرام بعد لبسه إذا كان بعض الناس مثلا بيتلبس لبس الإحرام يتوسخ اللبس الإحرام يظنوا إنها مدار أحرامت فيه ما ت لا غيري لو رحتي ولبستي وتغير لا وت... اللبس لا لا لا بالنسبة للرجل الرداء والإزار والإزار بالنسبة للرجل لو عايز لا لا لا لا ما في لا لا لا في لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا من لا لا لا لا لا لا لا لا النقطة السبعة عشر الطباع بعضهم حالة إحرامة والسنة لا يكون الطباع إلا في طواف الخدوم أو العمر الطواف الأولاني يعني نحط اللي هي الرداء تحت كتف اليمنى على ويترحوا على ياب اليسرى ده يكون بقى يبقى ماشي يكون بال... بغطي كتفين أول ما يجي عند الطواف الأولاني يرحاطة الرداء تحت أي دعت يده اليمنى ويدعو على يده اليسرى في الطواف الأول في الأول طيب بعد كده من ضمن الأخطاء أني بعض الناس يظن أنه إذا لبس الاحرام أنه أحرم قبل أن يعقل النية الأخت زي بتقول كده قبل أن يعقل النية خلاص يقولك أنا أحرمت تلبس اللبس مجرد ما تلبس اللبس وتستحمل تقول أنا أحرمت خلاص أنت احرمتيش أنت تنظفتي لكن ما مالوش علاقة بده دي ده من سنة ده من السنة لكن متى يكون متى يعني الإحرام؟ يعني النية إن نيتك تكون إيه؟ إن انت نوية اللي هي نوع النص. بعض الناس يظنون لذلك إن إذا لبس الإحرام أنه أحرم قبل أن يعقل النية فتراه هو لا يفعل شيء من محترات الإحرام التي مثلا على سبيل المثال لبس اللبس واستحمى و لبس اللبس ما يمسش بقى ما يمسه طيب إنتي لسه أصلا ما أحرمتيش إنتي ما أحرمتيش إلا ساعك ملؤوني فقط النقطة التي تلي ذلك في الأخطاء انت لايء الطواف قبل الحجر الأسود يعني بعض الناس تدخل في الدينة من بعيد والمفروض ان انت لما تجي تبتني يعني بعض الناس تقول ايه تروح رفع ايدي عند الكعبة الله هو أكبر المفروض ان انت ما ترفعيش يالك وتكبري التكبيره دي اللي عند الحجر الأسعد البداية من الحجر الأسعد الطواف من داخل اللي هو الحجر كما ذكرنا قبل من أصل أن يمس يعني هو وبنباشي كده بالنسبة اللي هي بالنسبة للطور داخل الحجر الأصل يمس حجر الكعبة هنا بالنسبة يمكن في خطأ في الكتابة يا بناتي لأنه لما يعني معناه إنه لما يعني النفقة عند قريش قلت فخرجوا الحجر من الكعبة يعني الكعبة أصلاً كانت بالجزء بتاع الحجر ده يعني الكعبة اصلا كانت كل جزء ده كانت مستطيله يعني كانت الكعبه اللي انتي شايفاها بالاضافه للجزء اللي هو الحجر كل دي كانت اسمها الكعبه فلما النفقه قلت عند قريش فبنوا الكعبه اللي انتي شايفاها دلوقتي اللي هو الهيئه دي وخلوا بقى الحجر دا اللي هو السميتر ولذلك لما بتصلي في الحجر انتي صليتي في الكعبه لما بتصلي ركعتين في الحجر بتبقي صليتي داخل الكعبه لان الحجر فعلا من داخل الكعبه ان الخطأ الذي يلي ذلك الرمل في جميع الاصوات نعم بقولك ماباش حد بيعرف ايه من الرمل في جميع الاصوات يعني ايه انتوا عارفين الرمل في الثلاث اصوات الاولى في العمره الاولى يعني ايه يمشي يبين القوه كده يعني كانه ماشي بسرعه طبعا ما الزحمه ما بيقدرش بس بيحرك ليه رمل البعض بيعمل الرمل ده والمشيه السريع ده بالنسبه للرجال فقط فقط يعملها في كل الاصوات السبعه يعني في حاجه الرمل في كم صوت الثلاثه الثلاثه دي من الاخطاء الخطأ أيضا المزاحمة الشديدة لتقبيل الحجر الأسود مما ينتج عنه مفاسد عظيمة فلا يفعل اللي هو المحرم هذا الأمر المحرم عشان يؤدي سنة ده أمر محرم ان القاتل عشان يدخل الكعبة يعني ما تيجي تشوفي بعض الناس وهم حتى لو قصتي كده في التلفزيون في النسق تلاقي بعض الناس مخترقاً الناس وبتأذيهم عشان يروحوا يقبلوا الكعبة الحاجه الاسع ما انت غلط ما انت غلطي عشان روحتي في التزاحم بترجعي مأزورة غير مأزورة الحاجه الثانيه انا شفت المنظر شفت المنظر ده فعلا واحد عايز يقابل عمل ايه دي الوسيله اللي قاها. وهو طبعا يعني كده قاسم طلع على روس الناس داس على راسه عشان يعدي وصحنه شديده، ده سعر رأسهم شدي عادي ده. فالناس عملوا إيه؟ ما نزلوش أبداً خلوه ماشي ماشي وابتنوا يبعدوه فكان ده جزاء لبن فعله يعني هو بيدوس على راسه عشان يتقبل خذي من هذا الأمر كثيرا معشان الإنسان يعني يأتي بسنة يترك فريضاً وهي عدم التزاحم من أخطاء الكعبة وبيقع فيها كثير من النساء ان كلهم ماشيين على أطو... على كل حول الكعبة ده بتدمس الكعبة من كل اطرافها في كل جنب اتمسح في الكعبة في كل جنب والصحيح انها كل اللي بتعملون بتعمل ايه في الكعبة؟ فقط المفروض انها حضر الاسع بالروفن اليمين بالنسبة الاططاء ايضاً بيحلق بعض الناس حول الامسائي مما يجعل جعل الكعبة عن يمينة صحي يعني ايه؟ هو دلوقتي قاعد يحلق على الستات بتوعته بتبقى الكعبة فين؟ على دهره. على ظهره على ظهره المفروض هو ماشي بتبقى الكعبة على ايه؟ طبعا فبين ما على النساء وده وارد جدا تبص يشوفوا الحلقات بتاعت النساء تاجي لسلسرة الرجال محلقين كده وعطي ظهره فين؟ المفروض ان هو متواجه بيتوف حوالي الكعبة وهو متوجه اليها بايه؟ بيوارد فيه. من الأخطاء ايضا التمرق بالحجر الأسعر وهو بدعاً يعني يعني أنت دلوقتي ما رقاه، يعني ما تفعي بالحجر الأسعر إما إنك تقبليه، مرة واحد هكذا فعلنا لي، سنوارك أو تدمسي بإيلة تقبلي صح؟ أو بأي شيء بعصايا أو كذا وتقبلي الشيء ده ما تلتهوش خلاص ما طلتيش الحجر ده، خلاص الله أكبر البعض ممكن يعمل إيه؟ يجي عند الحجر وهو بيقبل الحجر يعود يمسح في الحجر ويعود يمسح في لبسه وياخد معانا دي بتشوفوا المنظر ده كتير جدا شوف الناس اللي عادين يمسحوا الحجر طول النهار وطول يعني مسكين عائلهم مسك داخليه داخلية ومسك حاجات كده واقعد يعمل في الحجر. الكعبه إيه؟ يمسح لا يوجد له إلا هذا الأمر اللي يدعاه. شوف كده وانت بتبص حواليك الناس اللي حوالين الكعبه تلاقيه ماسك منديل او ماسك غيار او ماسك واعي يمسح فيه الكعبه او الطره اللي على راسه او كذا او كذا وكل ذلك من البدع ليس انه اصلا تعتبر بحاجه من البدع او حتى باي جزء من الكعبه اللي بتروح تقص جزء من التو... بتقص جزء من قماش الكعبه عشان تتبرك بيه ايضا من البدع او قطع بعض الناس الطواف قبل اتمامه فلا تنتهي فلا تنهي طوافك حتى تاتي الخط الاسود يعني بمعنى العلامه الخط اللي, اللي هو اللي هو اللي بيبقى في الارض اللي هو اللي هو علامه يعني البعض بيعمل ايه خلصي السبعه طب بيعمل ايه في السبعه المفروض ان انت وانت بتخلصي السبعه توصلي لحد اللي هو النور الاخضر النور الاخضر توصليله حد ما توصلي النور الاخضر بعض الناس بيوصل قبل النور الاخضر بيبقى خلص بيعتبر نفسه خلص خلصت السبعه هو كده ما خلص السبعه وكانه لم ينتهي من الشوط السابع فبيقطع الطوف تخصيص كل شوط بدعاء معين من البدع توني ده دعاء يعني لو اتقلبت الصفحه كانت بتشوط بالطوف الشوط الاول التاني وجابت دعاء الشوط التاني تعيين دعاء الشوط التاني لان دعاء الشوط التاني مختلف عن دعاء الشوط التاني ودي برده من البدع انها تخصص كل شوط بدعاء معين هذا من البدع لم يسمت عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا بين دغن اليمان والحجر الأسود ولما يكون اللهم أتينا في الدنيا حسنة وفي الأحضرات الحسنة وقلنا عزالة من الأخطاء أيضا يا جماعة طالب بعضهم قول اللهم أتينا بين دغن اليمان والحجر الأسود حتى ولو كانت تقرأ في القرآن يعني بعض بسبب يمشي وينفه بسه إيه؟ ويدرك السر هذه من السر يعني من أخطاء الطواف الدعاء الجماعي واحد يمسك الكتاب وقاعد يدعي ولكنهم يقولون انهم واللي انهم اللهم اللهم آتنا انهم يقولون انهم يبقى مش يقولون انهم يبقى انهم بيدعي انهم يقولون بيدعي يقولون انهم بيدعي انهم يقولون انهم يقولون انهم يقولون انهم يقولون انهم يقولون حلو الدعاء انهم ندخل انهم يقولون انهم يقولون انهم يقولون انهم يقولون انهم يقولون انهم يقولون انهم يقولون انهم يقولون انهم يقولون انهم يقولون ولو كان دعائك حول الكعبة استغفرار ولو كان صلاه على رسوله ولو كان قرأة كلا المفروض الإنسان يتادب في هذا المكان العظيم الدعاء الجماعي من البدء من, أخطاء من, الدعاء من أيضا من أخطاء تسامل بعض النساء في الحجاب مما ينتج عنه فتنة لأن النساء فتنة هكذا قلنا ليس اللي عليه وسلم نساء فتنة فبعض النساء لما تطوف حوالين الكعبة بيبقى سيرها خفيفة جدا يا جماعه فبتبقى مع الشمس الشديدة بتبقى يعني بتبقى بتسوق وبين كل الثياب وتبقى سبحان الله طب بتقولي منها مساله الترطبه عليها كده بتقول منها إن باين بس مبين كده تروح عامله إيه فاردت طرح عشان تغطي الحته اللي باينه يروح شعره باين يعني في الاثنين خطأ وكان الأول أن تستطع أن البداية لأنك رايحة عمر شديد أنت رايحة وتعبادة ونفقات أجل كده والأمر عبادة شديدة وامر بتحيط حب شديد وامر يقول الناس اتمنى أنها تروح وفالبقود أن أنت تراعي تماماً أنك رايحة لإرضان الناس أنت رايحة لإرضان الله ده يرضي بكل شيء إنتي مش رايحة عشان تزيني للتعب إنتي مش رايحة عشان صوبة كيبقى شفاف وكذا وكذا بكتلك وأنا بكتلك المنظر دا كان عجيب مرم والله بناتي في حجر اسمع في حجر في الحجر في الحجر والله في الحجر في واحد بنفسه صلب يعني في السنة شفاف شفاف وكان بسولي أمامي شفاف جدا بين يعني إنه هو العروق بتاعتها بين لون البصر فحاولت أطرق عليها عشان أقول لها لون البصر لين أنت أعلى تفكك تربط والحل وقذف في الحجر اسماع في الحجر في الحجر يعني جمعت بين مسائل كتير في الكعبه داخل الكعبه يعني تخيل الانسان انه يعمل العقد والاشياء اللي داخل الكعبه شوف الامر يا جماعه لو احد حد مهما كنت راحين في هذا النسل او في حج او في عمره مهما اللي اوصاكم ده غالي عليك انك تخدي اعتني حبه عشان تحلي عقده او تخدي ربطه فيها كل في عشان تحليها في الحرم او تخدي حبل اللي هو احبال الوفيات عشان تحليها نياك لأني كده انت بيزروح عشان انت تعجولي هزا الحج او زي العنق وانت مشركة بالله عز وجل تخلي بالكم من هذه المسألة واللي عمل كده على رأيه ان يتوب الله ان اصحي بالله النقطة الاخرى ترك بعض الناس قريب واتخذ من مقام إبراهيم ومصار الله بيقولك وانت رايحة متجهة لمقام إبراهيم انت بتروب ايه واتخذ من مقام إبراهيم وصار القرآن انت رايحة تصلي ولا مقام إبراهيم ركعتين ما قدرتيش حتى تصلي وراء مقام إبراهيم بتروع في أي حدة وبرضو بتقولي واتخذ من مقام إبراهيم وصلت الرفكاتين بمعرفين أنهم كانوا كيفين وراء خلف مقام إبراهيم بقولك وأنت تقوليها لأمرنا الأول أن زالك بسمة الرسول هكذا خلاه والثاني وهو مهم أنك تفعل ذلك عبالة لله وتستشعر هذه العبالة تقول هذه الآية كأنك بتقولي لربي سمعنا وضعنا ربي النقطة الأخرى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 الصلاة كده من ركعتين في مقام ابراهيم وذلك مختلف مقام ابراهيم وده المزدحمه من اجل الصلاة قرب في المقام والمفروض ان انت لو لقيتي زحمه قرب المقام سيب المكان واحسوي الركعتين في اي مكان اخر هذه السنة جنوس بعض الناس بتتعاد بعد اداء الركعتين بعض الناس كتير جدا دل... بعد ما انت الركعتين في مقام ابراهيم تقعد عشان ده له وتقول دعاءه وتقول, وتقول مقام ابراهيم سميه كده دعاء المقام إبراهيم هذا القمر لم يرد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بل يسبب وتزاحم للناس النقطة التي تتالى ذلك من الأخطاء يا جماعة يطلب بعض الناس قوله وهو متوجه إلى الساعي أوه. أوه. أنا أرتدي لك أنت متوجهة لمقام إبراهيم بتقولي واتخذ مقام إبراهيم ومصلى زي ما قال ربي وإنت متوجهة إلى الساع بتقولي <تصفيق> إما السفر الله رجل بتقولي زي ما لا في القرآن ترك بعض الناس قول ربي إن الصفوة والمرودة من شعائر الله المفروض إنك تأتي بها عشان تأخذ إيه السنة النقطة السابعة والثلاثين وبعضهم يكمل الآية تماماً وهذا خلاف السنة بأن يقول إن الصفوة والمرودة من شعائر الله فمن حجة البيت لا هي إن الصفوة والمرودة من شعائر الله آه نعم نعم أيوة ورسول صلى الله عليه وآله قرأ الآية ثم قال أبدأ بما بدأ به الله يعني هو بيقرأ فيه بي. إن الصفوة والمرد من شائع إلا يعني أقول لك بعضون يفهم الآية تماماً وهذا خلاف السنة بأن يقول إن الصفوة والمرد من شائع إلا من حجة البيت أو عتمرة فلا عليه يعني أنا عايز أقول لكم حاجة عجيبة جدا يا بدرس القرآن بهواكم ولا تفسروه لا لازم هذا في التفسير بتقول أنا علشان الآية دي أنا عملت إيه لقيت إن في الآية دي فهمت إن في الآية دي فرنت وما أنت طوع غير في المضارج يكون عليه يعني كأن الصفوة والمرور دي مش مهمة فحقت حقت وما ساعدش بأي صفوة عشان كده بقول العلم لازم نتعلم تخيلوا تتخيلوا أنا ما المصابنة كل ساعة وطوع ممكن تكون لامت تطوع يعني لهوا تمنتهم يعني لهم ما بدي فالأمر يحتاج إلى عد. بالنسبة لي اللي هي الأمر ايضا أيضا من الأخطاء التي نقع فيها ترك التكبير والصفه المورود الوارده فيه اللي هي الله أكبر وأنا على الصفة الله أكبر تكبير على الصفة على على الصفة بكبر على الصفة وبعدين بقول لي لأننا واحد ولا شريك له لو ترك الدعاء لا إله من الله رحمه الله شكراً له المرء والرحمه وهو عالمي الشيء يتواجه لا إله من الله رحمه نصر عبده وعزه الله وهزب الحزاب والرؤى أكرر لها ثلاث مرات و الدعاء رانعيزة و أنت طرت وقفة و أنت وقفة خلاص وصلت أنت قلتي إن الصفو والمروة من شعائق لا طلعتي توجهتي للقبلة كملت القرأتي معنىش مش مشكلة أنا سأقول لهولي حاجاتي ترفع يديك عندك عمدي كده بعض الناس من تطلع رسم المره وتعمل كده لا تعمل يديها دعاء ولذيك من الأخطاء رفع اليد رفع بعض الناس يديها على الصفا كهيئة التكبير للصلاة كده زي ما طفتي حوالين الكعبة كده يديك كده مستقبل الكعبة خطأ الصحيح فوق الصفا والمره كده فعل النبي صلى الله عليه لا إله إله إله إله إله كأنك دعية الداعي رفع يدين كهيئة الداعي الصحيح الرابعة ن سعي بعد النساء بالرفض بيلي العلمية لأ الرجالة بتكروا معاها مراقب معاها الوزاق وإنها تنكري معاها جاءل بتكر ليه وهم كلهم بيجروا مع اللي بيجروا ده خطأ من الأخطاء يعني رفض النساء وهذا من الأخطاء ترك بعضهم الرفض الشديد مع القدرة على ذلك الرجال بقى الأول كان حق النساء المرضي في الرجال يجي بين الميلين وما يرقودش يعني ما, ي... ما يهرقودش ما يسعىش يعني والمفروض من يسعى المفروض دي منسلنا بها قراءه إما الصف والمروه ده الشعائر ده في كل شوط من الأخطار هي في الشوط الاول بس الشوط الأول فقط لا مش في كل شوط الخطا الذي يلي ذلك تخصيص كل شوط بدعاء زي ما كنا بنعمل في الطواف هذا الأمر ما فيش سوري بره معاك القران كله وصلت فيه يعني قعدت تقرا القران طول ما بين الصف والمروه جميل يعني طيب النقطه 44 بعضهم يسعى في الدور الثاني والثالث حول القبة وهذا لا يلزم فالواجب السعي قلب القبة وهذا خطأ من طرف عشبة العرب البياض ذلك بعضهم يسعى في الدور الثاني والثالث حول القبة وهذا لا يلزم يعني يلفوا كده حول القبة المفروض إنك بترقي وتلفي ما تلفش حولين القبة وترجع تاني لا أنت بتبترقي على الصفر أو المرور وبتروح لقعة تاني فليه بتلفي يعني حولها ليه؟ ليه ليه بتلفي الواجب من السعية قبلها اللي هي السع فالواجب من السعية قبل القلبة وهذا خطر من طلبة علم بعنم تبيال المفروض الإنسان يبين يعني إنك هتسعي هتطلع على الجبل أو على الصفا ترتفعي وتلفي ترجاعي مايبقاش الأمر كأنك بتطفح ولين إيه؟ للعبة كده كده كده كده كده كده كده كده كده اللي هو الجواء الصغيرة دي لا مش لازم تعدي منها وسعى على نفسك مش مشكلة الدعاء الجماية حال السعي خطأ 46 يسعى بعضهم هو منطبع المفروض انه اول ما يخلص الطواف يعمل ايه؟ يغطي كتف ايه؟ لما تلاقي واحد لسه كتف وبين يعرفوا انه هم عندوش فقه في ايه؟ دي. في الفقه في المسالة نقطة 47 من الأخطاء يقصر بعضهم من بعض من بعض الشعر والواجب ان يعمم التقصير على كل الشعر ياخد حته شعره كده خد شعره كده واعتبر هو قصره المفروض ان يعمم ياخد من هنا وهنا وهنا, وهنا وهنا عشان يبقى تعبير أن هو التقصير يقصر بعضهم من بعض بعض الشعر فقط والواجب ان يعمم التقصير على كل الشعر وليس ان ياخذ من كل شعر من كل شعر فهذا يشق عليه ولكن يغلب على ظني انه اخذ من اكثر يعني لما من اكثر ايه شو قلت الكامره تاخذ من شعرك كله قدر الايه الان في اصبع يقصر بالون في المسعى مما يسبب بيسبب تلوث المسعى يعني ايه بمعنى الكلام اللي بقول ده يعني ياخذ الشعر والميه في الارض المفروض انك تلمي الشعر وكان معاكي منثور حطيه معاكي لحد ما تنظفي بيتك او تحطيه في سله في السلة لو كانت موجوده قريبه منك أخطاء تاني في يوم التروية سمي يوم التروية لأن الناس يترون بالماء وينقلونه من متى إلى ميناء لعدم وجود الماء كانت لميناء قبل كده يعني لكن دلوقتي ما شاء الله إلا بالله بعضهم يترك الوصل وتطيب بعض الأمر يظن أنه مفروض النظافة يعني الموطة التي تلي ذلك عدم الذهاب إلى ميناء في ذلك اليوم والسنة أن, أن يبتدي يحرم ضحى اليوم الثامن للحي ساعة الضحى افريد انت دلوقتي تخرجي تخرجي امتي وقت الضحى عشان تصلي الضوء والعصر والمغرب والعشاء والفجر خمس فروض قصرا غير جميل يعني تخرجي الضحى للتروية لمنى في الوقت الحالي ما بيبقاش الامر ده ميسر للتزاحم بتروح على طول على ايه على عرفات ترك التلبية الناس بتتهد طبعا النص او كده فما حد مولد بيه وكان الصحابه رضوان الله عليهم وكما يقول النبي صلى الله عليه وسلم افضل شيء عند الله في الحج السج والعجل يعني كثره التربيه لحد ما تزور البحر وكثره التلبيج مكه تترجى منها من التربيه تترجى منها من التلبيه ترك بعض اللي هو قصر في الصلوات مع ان السنه القصر قصر الصلاة أنا انا فعلا بالنسبه للامر ده يعني كنت كنا مره في حج وشوفي بقى الجدال المفروض النبي صلى الله عليه وسلم صلى فينا قصرا واحد ولا ايه يا جماعه احنا فاضيين احنا ورانا حاجه ما نكمل ونصلي السنه يعني كانه بيخترع ايه طب خد سنه الهدي لا هو مصير عايز يكمل صلاته ولا انه يعرف بيعرف عمل كل النبي صلى الله عليه وسلم تبقى إيه؟ هدي رسول الله أن تقصري وما تجمعيش هنصلي الظهر لوحده والعصر لوحده والنظر لوحده والنعيشة لوحده والفضل طبعاً نعم في المرأة قال المرأة في بود الرجل تسمع نفسها فقط بعضهم يجمع في مينة الصروات وهذا خطأ إلا إذا كان له عذر كمرض واحد مرض واحدة مريض عندئذ فلمنز شديدة جدا ويدوم بدون كده بالعافية يبقى هي مخطرة تجمع لكن أول نهائي تقطن تكسر ولا تجمع أعظم أخطاء الحج هو, هو الوقوف خارج الحدود عارفا بالنسبة لعارفة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول حد عارفة بعض الناس تفقع عارفة تأذت زحمة شديدة جدا وتلقى برضو عارفك الحجود عارفة فاضية تحصل نصب خيام فيها هو الحقيقي قد الأمر ما حدش اللي نصب خمته بره عرفه في حقيقة الأمر لم يحج لن الحجة عرفه ونحن تبقى الحدود هنا يا حدود عرفه تدخلي بوا الحدود لكن لو نصبت خمتك بره الحدود دي أنت بحكتيش أصلا أنت برحتوش عينة عرفت أصلا وعجيب المسألة أن مع كل هذا العدد الكبير جدا إزاي الأرض عرفه الحدود دي تسع كل الناس دول كأرحم الأم تعرفوني بأرحم الأم اللي يبقى يساعد الطفل لما وعيد كل ما يكبر يكبر معاكلة كأنها سعة من الرحمن سبحانه وتعالى شوفي في مسجد نظر نعم النقطة الأخرى أيضا الانشغال في أشياء قد تكون مفضولة بشيء أعظم فتجد بعضهم يوزع الطعام وهذا عمر طيب وجميل ولكن هذا يكون قبل السوال بعد طول والعصر لكن عشان تفضل توزع الطعام لحد ما جيلك المغرب بردو فين عبادتك بتطعمي الطعام طيب الطعام خلاص والامر ما يشغلوش اصلا بصي عايز اقول لك حاجه في حاليا يعني بعض الناس بتبقى قاعده فعرفة طول الوقت تاكل طول الوقت هم؟ طول الوقت تا... طول الوقت الأوب... البوفيه مفتوح والاكل محطوط عليه والشيخ خلص ابعتولنا مع رشد يعني طبال بالمفروض اولى ان انت تهضار في اليوم ده ما تضيعيش محزة من وقتك ما تضيعيش واحد محزة من وقتك لان وقتك ده اسمن بكتير جدا انت ضعيف والأكل والشرب خلح يقولوا الكلام ده كله ببيتك لكن يوم عرفة ده يباهي ربي يعني تخيل يباهي ربي بيك الملائكة وانت عادة مشاغلة بالأكل والشرب والسوء دي نسأل ربي ان يلزقنا النقطة الاخرى بناخطاع هذا اليوم في عرفة استقبال جبل الرحمة وترد استقبال قبلة بعض الناس تعود تعم تصل ي تمر إيه جبل رحمة تون مستقبلة وهو على فكرة سبحان الله ال بيسمى جبل عرفات يعني لأن بيقول لك إنه تسمية الرحمة يعني مفروض إنه اسمه جبل اللي هو الجبل اللي احنا بنشوفه ده الجبل عليه حجا الأرض حجا بيضة كده بعض الناس ما تيجي تبقى المفروض إن النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى إنه رأس الجبل تقديم ظل فاعم يده هي يدعو الله لحد ما غربت الشمس يعني المفروض اللي في عرفات يبقى كده أول ما تصوّد ظهر والعصر اغتنم من صلاة الظهر والعصر رفع عليك تبع الله عز وجل لحد ما تغنب الشمس ده اللي فازي جمعا أو دل يفوز بإذن ربي سبحانه وتعالى في ذلك اليوم استقبال جبل الرحمة هذا من الأخطاء أطلب استقبال القبلة والسنة أن يكون الشخص مستقبل بالقبلة ترك الجمع والقصر والسنة جمعهم وقصر صلي الظهر والعصر اي تقديم كما ذكرنا في الصلاة في عرفات من الأخطاء ايضا ترك المبيد في مزدلف وهو واجب واجب لو تقدر عليه واجب يعني فوضتيه مروحتيش مزدلف ده واجب يعني المفروض الواجب ينبره اللي هو الدبح يعني يعني تتباحي هدي يعني الفقراء مكه لكن انتي الاوتوبيس بتاعك كنت ماشيه في طريق لكن اتعطل بالزنبك مررت عليه بالأوتوبيس مرت على مزدلفة بالأوتوبيس خلاص ما انت مررت على مزدلفة فالامر مش بيدك يبقى الأمر في يوم صغير بعذن عبي. ترك المبي، ترك صلاة المغرب مع شعائر مزدهر لكن ممكن جدا لو فدتك المغرب وراشا وقرب فد بمصلي في أي مكان ولين ذلك المكان فت ولا ينهاه، ولما كان ذلك المكان لم تأخذي بعد من عرفان صلي وفعلت. إذا خلاص الوقت راح وانت المغرب وراشاع الوقت هاي وما جالكش الموصل لا تخرج مع يبقى في الحالة دي بنت حتى وحكت لأهديك المغرب وراشان من الأخطاء الأم الأخرى. اعتقاد بعض الناس انه يجب التلتقاط الحصى من مزدلفة اول حصى هذه السبع حصى الناس تظن ايه لو ما جابتش السبع حصى دول من مزدلفة يبقى هو وقق... هي وقعت في امر غلط والصحيح انها تجيبهم من اي مكان تجيبهم في طريقها تجيبهم من مينة اللي هم اي حصى مش لازم تجمع الحصى من ايه من مزدلف نعم النقطة التي تتالي ذلك ترك الدعاء والذكر بعد صلاه الفجر لان المفروض انك بالنسبة للرجال بينتظروا في مزدلفة بعد صلاه الفجر وبالنسبة للنساء بتطلب مزدلفة بعد نصف الليل يعني قبل الرجال بكام ساعه عشان ترمي جمرة العقبه الكبرى الاولميه بسبع حصوات فاللي بيفضل في مزدلفه المفروض انها في مزدلفه بعد صلاه الفجر بتصلي الفجر و وبعد كده تخرب الى متوجه الى ايه؟ الى ميناء فبيتركوا <تصفيق> هذا الدعاء مدامن السنن يعني بعضهم يرسلون الفجر قبل الوقت يبقى متعجل بصلاة الفجر <تصفيق> يتعجل بصلاة الفجر وفيصال الفجر قبل الوقت وهذا طبعا يعني لا تقبل الصلاة <تصفيق> قبل الالاء فقبل كل وقتها النقطة الخامسة والستين من الاخضاء احياء بعض الناس لتلك الليلة لذكر او قيام او صهر يعني ما بعض الناس تعمل فيها ايه؟ تقيمها؟ تقيم الليل فيها؟ او اذكار معينة او تسهر تتسلل المفروض إن هي لو هتاخد راحتها وتنام نمتنة تذكر الله في المشاعر الحرام هتذكر الله تذكر عوبي سبحانه وتعالى بس مش بذكر معين اي اذكار لكن بعض الناس بتاخد المكان ده بقى ايه مثلا هتق... لا مفيش قيام مفيش حاجة محددة بقيام في هذه الليلة او الصهر او للتصهري ولكن ممكن عايزة تغطي راحتك من النوم او كذا ما يمنع في مزارة فانت فعلي زايت بحد ما يجئت وقتك في لأن المفروض ليك تكون بزانتي أقصى ما يمكن فعلا في عرفات النقطة التي تتالي ذلك غسل بعض الناس الحصى ودم من التنطط ياخذ الحصى ويغسله بالماء دم قيله من التنطط أعتقدهم أنهم يرمون الشيطان تقول لك رايحة فيه تقول راح نرمي الشيطان راح نرمي الشيطان احنا راح نرمي جمرة جمرة تنقطع من لكن رحم يرمي الشيطان ولذلك لما يرمي الشيطان الرمي رمي الحصابات قمر شعيرة من شعائر الله يستحضر هو بيرمي الجامرات عبالت عبالت, عبالت عبالت رمي الجامرات لكن بعض الناس بيدهر عنهم هذا المفهوم فإذا ذهبوا إلى الجامرات بيرمي وقال جمراء الجمرات وقال الجمرات بأشياء لا حول ولا قوة إلا إلا كل المروض عنده لو عنده حاجة قديمة يرميها لو عنده مع زرق شبشب يرميها بيهن رميها هو واقف واقف وليه فرقت بينه وبين يا رمي فرجعت بيهنو بالمروات يا رمي اللي يا قلم يا إنت بتتكلم مين؟ إنت يا رمي بتتكلم مين دلوقتي أو إنت بتتكلم مين؟ تسمعي الحوكاوي لو الإنسان بحوله وجهن شديد لأنه قول إنت بتتنبي بأدب شديد وطاع الله وفي نقود شديد وفي سكينه الله أكبر كبري وبعد كده يبقى رمي المزاحمة الشديدة عند رمي الجمار والاولى أن توسعي لنفسك عشان ما تشفي تزاحم النقطة الواحدة بسبعين رمي الحصى جميعا بكف واحدة يعني أخذ السبعة وراح نسوكم مع بعض وراح قرميهم هذا الخطط طبعا واحدة واحدة ترك التكبير عند الرمي بمعنى كل حصايا لما تيجي حصوة لما تنميك تخدي الحصوة الأولانية تقولي الله أكبر تاخد الثاني الله يعني تقربني مع كل إيه؟ حسوة حسوة النقطة 73 الزيادة عند التكبير بقول يعني يعني مش عارفها ردر للرحمن وغضب للشيطان جبها منين دي معنا بشي جاب منين اللي هو أو أقل منين هذه الدعاء وهذه هذه الدعاء التهاون في التوكيل في الرمل عند الحاجه بعض النساء بتبقى قوية عندها قدرة عنها تمشي تستهين بالأمر ده وتبتنت برك الحاج إرميل الجمرات لا الاولى ان انت تنحتر بالجمرات بتقول ما القدرة على رمي الجمرات الاولى احتر بالجمرات وتسمينيش بهذه المسألة البعض يظن انه لابد ان يرمي العمود انتا عارفين الحوض بيبقى فيه عمود فعنده يقين انه لو مرمش العمود لالحصى بتاعته ما وصلتش اضربتش في العمود يبقى كده غلط لا هي مش في العمود ابدا هي المفروض يرميها وتنزل في الحوض لابد رورماها في العمود وطرعت برا لازم يعيد وطبعاً ما في العمود في ضرب بالعمود وتخرج بره يبقى المفروض برحمة كده قولين يرميها داخل الايه الحود وذلك هو الأولى النقطة الثالثة والسبعين تساهم بعض الناس في المبيت بمنى والأولى إنه هو ايام بينها بنا يلمها المبيت فينا وإلا عليه كفار عليه إتاب شاة لفقراء مكة لما بدش بين بميناء نعم علم التحري لحدود منى البعض بييجي ما عارف بيروح هو بيجي بقى بره في العزيه يبقى خارج بره في العزيه قول ما هم كده في منى لازم ان انت ثابت في منى تاخدي جزء من الليل تقضي جزء طويل كمان عشان تبقى كده بنت منى الناس كتير جدا بتستهتر جدا كده بعض الناس على فكره يا جماعه بتعمل ايه بتروح تقف فجاه على عرفات وبعد كده ما تلمش الجمرات تخرج من عرفات تروح على ايه موكله في رمي الجمرات وتروح تطوف بقى طب انت هطوفي الاطواف جميل ولا هو العويل الجمرات هوكلك هتوكلني طب انت هطوفي الوقت بالنسبة ليها بالنسبه للطواف اللي هو يوكلي في الجمرات والطوفه معزله طوفه وداع طب انت هتطوف ولا ازاي اذا كان لسه الجمرات ما رميتش أنتي بتتو في وضاعد دلوقتي اللي عشان أنتي بسفة هو وين لسه لمرة مرات حتى اللي وقّل اللي وقّلتيه هو لسه لمرة مهارب ما مخصص النصب كده لم ينتهي بعد الرمي من الأخطاء يا جماعة الرمي قبل الزواج البعض يساهل جدا الأمر يقول إيه يلا يا جماعة مش مشكلة نرمي في اليوم مرتين إرموا بعد الزواج ونرمي بالليل يبقى كده رمينا مرتين للنهارضة ووقف بقى في تساو شديد في المسألة رمي بعد الزواج يبقى بعد الزواج تختار الوقت اللي فيه ولا بيقولني من في وقت اللي هي فوت الظهر فوت اللي هي بعد الزواج فوت العصر نروح كده على المغرب يبقى يكون الجو بقى فيه رطب ممكن ترمي في هذا الوقت وهو بعد يكون ذلك بعد الزواج بعض النساء تواجد إما لمرض أو لتعب والخطأ الأكبر وهو منهم الرمي رمي وتذهب وتطوف فيكون قبل الرمي ده اللي اقتربوا عليه فضل بعض الناس يطوف الوداع ثم رمي جرة العقبة إزاي؟ انت بترمي طلب العقد بتعملي ازاي ترمي قبل الطوف الواحد وده بعد اخر عركه البيت يعني اخر المصه ازاي تطفي وداع وانت لسه وطم... ما رميتيش الجمرات ولا زي ما بعض الناس يطوف توصل وداع ثم يرجع من تلقى يطوف توصل ثم يبقى في مكه بتطوف الوداع وتبقى في مكه انت بتطوفي لو بقيتي في مكه ساعات طويله او مثلا يوم وانت في مكه لازم تعيدي طواف الوداع مره ثانيه بعضهم يمشي وهو بيودع الحرم على ورق بزعمه, بزعمه ان احترام البيت يعني في اماشي بظهره يودع الحرم لبعض الخطأ يبعمشي الظهر وكلا يخبط في الناس مش مشكلة لكن عشان تقدمه ان هو يودع الكاعدة في اماشي بظهره هذا الامر لا يبدو اي دليل ليه بتخرجي بظهرك؟ ليه بتخرجي بظهرك؟ ده برضو من الاخطار من الهجان فيه الامر كده البعض يظن اضاعه الوقت بنت ان هو بالدوران يعني في ال... اللي هي الوقت فيه الامور اللي هي زي قلت لكم فيه مشطولات كثرة البعض يضيع الوقت والحد في الجدال والمخاصمه جدال جدا جدال مع الفوج وجدال مع اللي في الاوضه وجدال مع اللي بتدوري على حاجتك وجدال هو فلان اخذ حاجتك واللي في الاوضه ما اعرفش ايه وجدال ان انت خدتي حاجتي وجدال انك حكتي مع بحالتك وده ده مش حب ده أمر امر شريف يعني سبحان الله المفروض كان اولى ان تكوني عونه لمن معك في غرفتك كان اولى ان انت لما تكوني سبحان الله انت تكوني عونه ان انت يعني الا ماكي في الغرفه ما تشعر منك الا بالهدنين الجانب ما تشعر منك ما تشعرش بوجودك في الغرفه المفروض انك ما معك تشعر لكن تشعر بوجودك في الغرفه وانت قاعده تخبطي وترزعي وتعملي المفروض ان الاولى ان انت تكوني ايه رققه تكوني رققه صالحه بالنسبة آخر حاجة بس اي عايز يقولكوا كمان بالنسبة للأخطاء ان البعض يظن انه لو طاف بـ لو طاف بال لو الوداع وعايز يشتري بعد كذا أي مشتريات ما ينفعش لا ينفع ينفع البعض تقول لك لما شيء تخلصت الوداع ما ينفعش تشتري حاجة لا ينفع تشتري حاجة لأن تشتري حاجة ضرورة تشتري ليها ضرورة تشتري حاجة تبي تحتاجها فأصبح الأمر في جائز لأنه ما فيش دليل ما يوجد دليل على انك بعد ما تفضغف الوداع تمنعي من الأمر ده نعم لو في عشان في ياخد جزء من الليل وجزء من النهار اه بصي هو جائز أن يأخذ جزء من الليل طويل وجزء من النهار لكن ليس أجره الذي الآن الحج ما الحج جهاد إزاي يكون ده جهاد؟ إزاي ده يكون ده جهاد؟ طرحات ف... فين؟ فما ينفعش يعني أنا طرحات يعني؟ ترفيه الحج يا حبيبة قلبي المقلود إنسان يبقى رايح هو عارف أنه مش هيرففة حتى لو كان حجة ترفيه أحسنتي والله ينتهي سؤال مهم أأصل كذا وتتكلمينهم دوم لا يجوز قولك ووسماع كلامه أيوة أحسنتي أحسنتي فعلا يعني هي بتقول <تصفيق> للنساء بتقول للإيه نعم وين كل فجأة على النساء دي جبست تقي ما شاء الله قواتي إلا بالفارم ده خطأ نضيفه الأخطاء دي إني مثلا ساعات واحدة بمعارضة أو بناء أو كذا شيء بع و داخل يدخل على النساء فجأة كأن العملية بقى محرم دحتى لو محاملك ما تدخليش عليهم فجأة، دحتى لو والدك لما بيدخل يطرق على الباب، دحتى لو تدخل على والدك وتطرق الباب، يعني فين الألم في الدخول على ال، فا اللي يحصل إيه؟ إن ولوين تتكلمت يعني مثلا على سبيل مثال، لو إنت مثلا لل لل لوحدة معي لو إنت مثلا في غرفة ومعاكي ناس يعني ده مرة الأمور دي بالغ، واحنا في حاجة مثلا مرت معاكي مساء هذا في الغرفة مثلا من فضلك حبيبتي، وإنت بتفتح الباب يعني براحة شوية عشان مثلا سياقنا وكده عشان مسؤولين وكده. تقول لك لو مش عايق بتسيب القوضة درطت ده حب ده الجدان تشوفي بقى لو انت واحدة عايزة تضيق حبك هتقولي له يعني ايه لكن لو انت مش عايزة تضيق حبك كنت تماما لم تضيق حبك أبدا وبعدين بعد كده زي ما هي بتقول تدخل على المساء يدخل على المساء بدون أي معرارة وبعدين تقول لك ايه هو مش هيبص هما بي buses يعني هو مش بي buses يعني معنوش عينين ولا إلى الزبط كده فلأسف فتجد البترجي تنزلي يعني انا كنت مرة في حقه وبعدين عدنا نتخير اننا نعمل مجموعة تعرفين في الحج كله في المقهى في المجلس بتاع النساء انت تتخيري فعدنا نتخير نتخير المكان اللي فيه النساء بقول ده لنا النساء وراء النساء وخلفنا النساء وفجأة سمعنا صوت تخين يعني غليظ فاحنا بنتصل بيه كل ما نسول بيقوم كده واحنا بنصل فكانت معانا اخت كده فاضلة الدكتوره كده قاعده تكلمه تقول له لا يجوز لا يجوز جوز احنا نساء لا يا جوز وبتترجم بالانجليزي وتكلمه باللغه الانجليزيه باللغه بتاعته معرفتش كان كان بقى... نوعه كان ما عنديش فكره وت... وتقول له لا يجوز جوز الاول ده لا يجوز قول لها انت بقى صبر حج حج حج حج يعني إيه الحج؟ يعني الحج الأخبطة مش مشكلة وراحتنا كده مع النساء ندخل منعود وراحتنا فإزاي؟ إزاي المفروض المرأة ترغير فيه صف فيه رجال ما ترغشدين وتبعد عشان حتى الحج يكون مطبولة وعشان تكون الصلاة مطبولة المفروض إحنا نراعي الأمر عشان حتى حياتي عشان إنت هتنساني هتلحني هتصلي هتبني قد قد قد قصب عنه تكون فيه عور ايوه ايوه في الصلاه ايمنه ورانا ما هي ده اللي حصل برضو مرة تانية يعني برضو تخيرنا المكان ووقفنا ده المكان ده ما فيش يعني نساء يا جماعه قالوا ده مش هينفع وفجأة وقفني المكان برضو في حج وما شاء الله كنا قدامنا الكعبه مستكبرين وفجاه وانت بتصلي وانت بتقولي سبحان ربي الاعلى لقيتي صوت طنين رجالي من وراكي من تحت كده سبحان ربي الاعلى يقولون يا رب بقيت مش مركزة يا ربي الرؤي تبقيني يا رب لدي أصوت راحي ولا كونست يا ربي صوتها شوية غريزة فضلت طول الصلاة بدل مركز في صلاتي دي أعطت حين علي أطلع من الصلاة ولقيت فعلى الرجل طب فيه كده المفروض الإنسان ينتقل لها ما لمدام النساء ينتقل لها إنت أن تنتقل لها المفروض إن الأمر اللي فيه إحنا وقفنا جماعة في صورة النحل إن شاء الله في النحل إن شاء الله نقف عند الخطوة دي منك وننهي اللي هو الأخطاء سبحانك اللهم بحمدك أشهد الله لا إله الا انت استغفرك إله إله إلا استغبر المرتوب لأني على محمد وعلى همهه وصحكي وسلم